ان شاء الله مع بعض مستمر وبنفس ميعاد الاسبوع الجاي هنكمل الموضوع برضه في المحاضره اللي هي الاساسيه وتثبيت species عايزين نقول 5 الى اللي انا خلاص هنلزم المحاضره الجايه هنتكلم في براحته خلاص قلنا في دلوقتي هو 20 مره نسيت مع دكتور عاصم تعريفه السيد تعريفه وي جوس اللي اسمها جوت الاناتشيسيس ما الدكتور قال لكم ما هو عارفين اول حضاره كوره سيطر على الانسياس وكل الاساسات عباره عن الريفيرزبل بلس عشان تقول بلس اوف كل نقول هنا ريفيرزبل ماشي يا حماده يبقى استاوند نيرفاس ده دماي قدره الاساسيه يا اولاد بوبلين الحاجات الاربع اللي انت للسباقه غالبا البلس السيسيشن لو اجتمعت على بعضها ممكن نعمل دولة دولة دين للحيوان خلاص يا رفك نحنطروش اضطر بعض من خطر نسمعكم نسمعكم الله الاندكشن اساسا في ريت 90% بالشنكه والاسكاد اللي انا بحكي خلاص انما الايجمنتس اما عن طريق اطريه ايفا شرحناها المره اللي فاتت سواء للطرقات الاساسيه اللي بتستخدم في او عن طريق الانالشن بتاع الاندكشن بالشنكه او اعمل ميدرس دي كومباكيشن تتجمع مع بعض الجثه والملايحه اللي هي بنسميها ديتا البارشا انتراشن خلاص عشان المتفاهمين منصوب وش خلاص سلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> بتاعتك برئة ستوني تيشي. انا ليه بعمل سي تيشي قبل انضغشي. خلاص? هي اولاك. خلامتا محاكمين? بقال اللي هو راح بتاعت الانضغشي ايجا. وبقال اللي هو راح بتاعت المنفنس. وبهندل جويس الهوان. وفي انا الجيسة جويسة لو انا مستخدم الفا دو او مستخدم كبويت زي ايه وانا كانتا بسيارة سي تيشي. وبعمل الانضغشي بتاعتك بكون سموز الانديكيشنز الرئيسيه بتاعه ايه يا اولاد مين انا سيكشن ايه طب استخدام الانديكيشن قبل الخطر طب اصل أسماء الأدوية دهما استردامها في الطقشة كلها كانت بتقصيل دلوقتي الكتامين هيتو الطريق أو استردام مع واحد ستجنون مع الزبان زي نومة الميت الزبان أو الزبان أو استردام صاير الزبان أو الزبان كنت هتكون على حيث أرسل؟ بالنسبة للطقشة كيشة أستردام الكتامين للنومة بس الكتامين للعلوم هدولك مع عدد من كمان? عشان نتفضع ريوك الكتامين لا يسمح نحن نقل منه. الفا توقع ديني سبت. سيدنا خذتوا سيدنا بجاجة. الفا توقع ديني سبتو ايه? افنس. ولا يساعد دابوس. مشان الشيء. الفا توقع ديني سبتو افنس. سيدنا سيدنا زين. اه? الكتامين في الخيوط كان انضغشة ايشا لقرعة دين ميلي جرام لكيه. ممكن يصل الكتامين الى سبعين من اجرام الكيلو. ان شاء الله ان شاء الله. جوس المحضرة دي. جوس المحضرة دي. ان شاء الله في الزواحف. وفيه التقدير بتاع البلز والرابط وكلابط. هيا شايفانا? لو لونا بس كاركونا. وفي حاجات هتقلم ان شاء الله لحضرة الكيلو. ان شاء الله لعشان. فالكتامين هيضطها يبقوا عمثين من اجرام الكيلو. بيعمل ايه ده? بحيك اجنونه زيادة زي. ها? الجرعه بتاعتكم دوليه دي بتدي له قاعده محفوظه وسايل زيم محفوظه لو ادينا من 5 ل 10 لحد 30 هنا ممكن توصل لربع ساعه ده سافتيشنت جدا دخل من رئه اللي بتراكم في ولا دخل على جهاز الالكشن او اعمل اسابده كامل لك الوليد وابدا اديله ايبا لو اعمل اي حاجه او الكومبينيشن اللي جميل اللي قلت لكم المحاضره فيتامين بنفس السرعه وقدم منه زي جازين او دوتوتين مع البنزو داي سيتاب والباليام احكي لنا اولاد ابداوا مع الفيتامين يدي انرجيا ممتازه وحيواني ناعم تاج ناعم السمره نمبر 3 التي كان عامل كان حله حض... 5% انا سايب 2% بره تمام الكلام في والله بسم الله الفايتال ساينس الكلام دلوقتي الاستريات اللي بتاخد ليك الابديرسشن البوليت بريتشاب طيب اول جدا تاريخ حنط الطموح وساعا نتفادى الكلام ده نزول الحراره في بل طيب لما اجي عند الضغط اضغط عليها بكب صابع اضغط على, على الكبس في وش الصابع تحت ثانيه او ثانيتين في الكلب فاكثر من كده يبقى التيشو فيوجن يبقى في مشاكل البيوسايس وييرز موست تو لايف ده انت الكلام ده دلوقتي عشان ما بعد كده الفود ريفلكس البلبلر ريفلكس بتاع ومن فيهم اللي يفيدني ومن فوق اللي ما يفيدنيش ده انتكيتر على سي وده مش انتكيتر اقول الكلام الصح اول غلط مش شابه. تركيزه. اللي ما سميش حاجة في السيكش انا نقول. الكورو فارينجل والارينجل او الويسكر رفليكس لقطة. والبي ده الريفليكس اللي هو اخر رفليكس اللي يفقى. بعد منه بابدأ جراحة. يعني هممكن مريباش اخر جراحة. مسلا زي. ان انا ايه يا رفليكس ايه? يومسل ستارت السيكش الاخر ايه? ابدأ جراحة ايه ده او ده. ايه? اتمنصموشة او هيك ليه الباطلة او النيجر الهارت ليه? والبالس والجاملة في القائد دون مهمين جيدا عشان عامل السيبوليشن والدم وضخط ليه ولا لو البالس ريك قلي او الهارت ليه قلي اقالي من همسة و ستين اني متى يبقى الحيوان ده هو داخل في البراتي كامتر ويحصل في او هاي دي خليميا اه يبقى الحمد لله لازم اديله علاج والدفء انتم فاهمين يا شباب البولبر تعمله ازاي ادي صبعي عند الايه العراشه صفاتها كده او احسس صبع عند الريفلكس او عند ايه الحضاط اللي هي كل العراشه وكده على كده والبرج فور الصاير بتاعي بس الضغط وورد ريشن حفر على الليت اي بول على بعضه بينزل عندي ميدل خمسس ام بحيث ان السكيلر الرب بتاع عين يمثل التئم الاتحاد القرانيه نازله اول لايت ستيج من الجينرال اساس بعد ما اسود شويه المفروض يرجع السنتروكيت والقرانيه يرجع لمكانها الطبيعي مفهوم كويس الميوكوسوبرين اشوف الاكسجينشن لو حصل زينوز وذلك سيرتوه على التوكسيجن يحصل إيه؟ اللون يزرق وطبئة إيه؟ منك الكرم ما يضحك لانتين سخسفة خاصة لا لا لا لا قولي لي السوا أنا عزيزة إيه إيه إزافي لان شاكتوا عبروا دفعوا دفعوا دفعوا شاكتوا عزيزة شاكتوا عزيزة أسنانك حينو بطلب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 28 60 ريزولوشن خلاص ولو الحيوان غير الايه غير الكلب ثبت المناخيره والدي اي انا بقول لك هتبقى تي يساوي عشان هي هي واستمر خلاص ده سكتين على الشوارع ماشي طب في البحر بديلها كده برضو سي في <تصفيق> التورنات ده الله الرحمن الرحيم لكن كان في الاولين دول مصطفش هندي كمان? انا مش شو اللي كويس جيدا عشان شوف ايه? النسبة في ايه? الدامة. مع اوكس مع الباصل ايه? الاناستيكاس او ما رازل انا عشان انا شوف نسبة الاناستيك في الدامة. اكتبع مقرفين عشان اشوف نسبة الزيوتو في الاكسبار ديه. نص? ااخد حاجة ايه ايه جي. اللي هو اللي بعمل اشتغل مستغام على المخ عشان شوهاتي اسكيمي في كل مهم ولا مخدام المخة من الورغانس اللي بلاسة اللي بتاع عاني فتدوسوا منتونش يا حيطة شوه دي مخاص دا لما تشوف المخة يسافيان أو يجيبه عرش بصوروه يساك ديه ديه شبكة قوعينة بروه تمام؟ وما حصل سلبلة اسكيمية يعني هتقوى ستين ديها خارج المعن بقم بيئة اسيس من يعني الحفة دي اتعرفوها ايا كده فرص مش عامل اتعرفوها بس ايه انا ماجا اقول لك بصيب تا اقول لك اللي اختبتهم لكو من كل موجودين من فيه انت عندنا التلاتة دول ده ضد ريجا بزيجنا انت يعني اللي ما بعلموش من المشكلة دي لان؟ بعض الادواء احباني انا ما اسقطاش الانترامدية طبعا مش اوجه اخولي الانواع الانترامدية عايز انترامدية تمام؟ وقرر نبقينه. ممكن نتخذها في مشكلتين مشكلتين. مجرر تنفيدي بعض البدوين. وخصوصا في الإنسان موامون انت خلازيك في الراحة ثم في ناس ساكيليتا وعبا بفرنس في الكلاب وغطة في فيور ان خير في حرارة تاخد الحالكاردية حرارة زالي بكتبالي يرتعش مصر الجينيتي مصر الخفل وقوة تخوش زيزا بزلطة عنه كذا نفسي ويه الهارت ريت ايه يحصل للبطن بسن السبسل سن السبسل كارتونيزي يعني ديسيانوزيس الليه خلاص بيموت خلاص بيسمع بريدنا بيسمع بريدنا, بيسمع بريدنا الادوال هنقولي حفل ايش يترون لا بتعميش المشكلة الاسف عارفة الهطرة الطبيعية في تكلاق تقريبا من سبعين الاني وعشر فاني وعشر فاني وطبين بتخرج من سعيد الاني واربعين حالا نورمال خلصباريشا في كلاب القطب كقريب من مجيزة برمينك الطيبة بولي النوريس برمينك الحق من الهوى اللي بقصة تمام؟ بإن في خلصباريشا ايه؟ الاسبوع وليه؟ شعروا؟ واسبوع ياخدش يامس عمار كنا تمام؟ المواتر الله اللي قويه المواتر سريع الارطيق وهكي طب بإن يدريك انتعال خلصباريشا دول فرمينك من مص من عشر رقل ستاشع رقل هنا القولة تفرشها وطمية تقريباً في مواصل الحركة الكاميراً لدينا السعودة تمام؟ بالإن القويعي بالإيه بول مباشر على السفر وكاتر وصفر تنسي الحرارة بالإضافة إلى الانت الفنكشن بتاع الكنيكس وحرق القلب وضغط الدم كله بإنه بلازم الحرارة ينسي لو كانت حوال صراية حوالات مجيئة بالإضافة لو شغال في مكان قولي على شغال في مصرا حتى تغفصير. انه هو قاعدة شغال كان ايه؟ ده لو انت شغال بلاد انماء قد يكاف وحب على بتاع السنس دير الخشب او ايه بتاع ايه؟ ايه بات هتمن وهم اتمنوا من افين افين اولاد كاشة. ده ما تنظر انش هتنسل بلغافة انت تمام? اه يساوه انت تقوير لهاي بسان. لانت فتح زي بدوس الهاي من عيق. الكلام ده اللي بقوله مباروة مباروش عنده الخمون. فتبقوا عندي ايش ماشي? اللي هنا اللي ازام نغطي في الحاجة اسمها الهيد بال. اه? اغطي لك بوصل بالمبكيشن. كمان? عشان لابا انا بزيك اتبتونا مروا عشان تقول لابا عندنا في البيض. الستاد بتاعي باكت بوصلة. ومعها بها ستاوت. ليز دار اتحرر ديت ممكن يتعلق وهو رئيس في وصله بفيشه تعيله طويل ممكن تدخل او السيم بسبب الحراره الحيوان كان انا تحت واجيب او على رجليه على لو جت عليه محاليل على مش محاليل ايه زي نعمل ايه الجهاز عادي وهو فيه بقية الحلة كده. وهو فيه معطل صرمون من الهاتفة. والمية اللي يدعوه قامل ما يتخش على الجهاز عواليه قد يلافت. والي فوق بقى مش مش تشتين. ده? كويس. التشو في زي ما وقت في ستة. مش وحش لو اوبريشن الضجري لو الكميله الديت في الواحد يبقى, بيه يبقى, بيه يبقى, بيه يبقى دي حاجه مش كويسه وممكن حاجه تخش في دي في برادي كاردييا وروح مني ناس خلاص انما هو الطبيعي اصلا اطلى ضغط الدم الميل اطلى ضغط الدم لو ده الطبيعي من 100 ل 110 تمام ولذلك الهاي برتنشن اخلي بقى منها لو قل هذا الارتفاع من اطلى ضغط عن 65 من النطاق الزئيف يبقى كده ان الحمد لله ممكن من التفتير زي محاولات المسافة المتبراسكية في الدموع كله التفتير اولا. ماشيب بسبب خطر المتبول اه ايه حاجات ده انا برضو يعني اعرفوها اكتبات من كتاب سمورة بطار. الاسيس انا عرفتها. اول مرة اشتراح نزيلها الاسيسات المحارة. مش عارك في, في عام الانتراضة. انها فيه من خطر ابرو طلب من عشرة الحضرة الديدة مع الحضرة السنة مفيش حاجات يزور لكن في حاجات كمهنا بغيف ويهتمل مين؟ كمين؟ اه فيه اختلافات الحضرة دي والحضرة الجادة دايما انتم عادة هو يجب انت الشوق اه؟ اقولت اجدوا ليه الشوق خلاص ايه؟ ايه؟ ايه؟ كان اولي دي فيه اختلافات يشبهل ان انا جيب عمي دوهم انا رغص المضرة بلوك تمام؟ من ناحية الى الكامل السابق و لو سمعتم وراجت افترق وراجت وراجت وراجت وراجت وراجت وراجت افترق انا اقول لكم بس افترق وشنو انا افترق اسمان برنامي سليشا ودفنك بنتي نعاملو مشروف عصي تاولي ويوال نزلون في كتابة بسوى ابتعام فالوات اذا كنت وراجت قول يا ابني اني نشفعوا ليه انا كيس كده ويا اللي هو ده و حسب والله كده كان يمانج مين صفه طبعا سريل ايه وفوط موجهر. تمام? تكميل. فقط هو الوحيد قدام. لو انا كديم للريباد او في برنالة سويا ميل. سيء مسلا تلانك هبطل واحد إن زي انا فتح اي تكنيك وحور. النمر هبطل انت انا عايزك. ما كتبتهاش اتبرا ما اتزعبش. مش معاي واحد. كل الزهرة دي. ان شاء الله. You are awesome. 對, 對. ¿Por Ko prav so pokirati, kot je to bi to socih med ispravljali takovje Nachtljega pa ind letove ki tako ni sneli papa v skramiji pročne tudi reprej aktratnih Ruzad in Krishn i Arbojc Ищи. Se ele vai meio ده كده ارخص الموردين واصل وقت يعني الاوام الضعيف اللي عم ملاصب بروتين في دمه ما تعملش بس الوطفات. ماشي؟ الحاجة اللي بعمل كبير المنزيش. البيتش بتاعت السلوش. لو مو لو فيها السلوش في الدم. انتقول لك السلوش او السلوش او فيه سمسي. وفي البيتش بتاعتم بقسيني. ها نصبير من ده يبقى امام ويعمل نشاك. على ملاحظة Passa. Hvala. على الدين يا شبوه عامل بردانه اولاد في المطبخ بس كمي. انا قلت ليش بس احنا بنجرب طبعا بنبدا هم عملوا مجرد عشان نقول بس احنا تعالوا čemu? Da شيء اديس ان ايرت درافت الانجليزي باستر هتاخدوا برضه خد الواحد هقول استريكت الجرافيت ده سائل ولا متلات هو عشان لسبب ايه مفهوم هنركز اسمعوا الريكاور راكاما لو ما طب او شوف انا هون هون هات ايرونارد باي فان ده بيسمي رك اه بيعمل ريستارت الديشن اه بعد ايه الحيوانات اللي استخدمت فيها تادو اللي ما استخدمتش عارفه دي مهمه دي انا مش الكلام بس النوت لسه الايه نوت ده نقول ايه نسيت النوت ده الكلام في المصيف بتاعه بتاكل انا منلاعب عنده برضه سلاح هيوندي مشكله قلب لا المشكله في سكه لا خلاص ماشي دي عندي جواب بروتوني يا عيال ده وتابع له الكلي سيت حركه في الصفان بتاعهم بس ده من الان بس شاك ده بس بشكل ثاني في اوروبا النوع الثاني والمحاوي بص كده 20 جرام في 20 مللي يبقى مللي ايه تكمل جرام يبقى التركيز كام في 10 ملغ بالي 1 مل خلاص 1 مل 10 مل هذا الدواء جميل جميل جميل راح نستخدم ال1 و1 هذا ونصف نفسيشن فانتوش اكتس سبين الانجزيز فارئي هو انجزيز نعم؟ نعم؟ استغنى العملي انتظروا الوطاهم انتأس انتظروا الوطاهم شو ما عادوا شخصا انتين موايك بجيء انشي غريبه انتبهيش التكزي انتبهي دي اللي ورا دي اللي بالاضواء دي تمام مضبوط ليه ونقص شيء لو تبع حساب بتاع ولا تبع اثنين ولو مثال واحد غريب كده وشاز الواحد مثال هنا ده دي ديشن ده بيعمل ايه بيعمل ديشن للوكسيماشي اللي هي اكتيبيشن اللي بيعمل ديشن اللي عشان انك تسمع عند الجهر جميل اكتر راح ده الليوكسيماشي ايه da mto v auditor geno vpalas. Beranbe sem mešliko man, اعمل لكم سيوجة في المحدودة. او معها حاجات تانية. بص عشان العلم الخطر بتاعه ماشي يا شباب? ماشي. لو جابتك تسو معايا. حاجات تانية. اولا لكل اكواب تاعمل. اتقصد بكامل. وصليك سبين شدين. امقليك كنت. كنت. يفتح خاصه كمان في برضو في ولذلك الفطره اللي بيعدي قدام كونتينس الفتره ايه شورت ولذلك الريكور ايه سمو اسمه موسكر وما بنشوف اي مشاكل خالص لو عامل ده بالتليفشن طول طويل مش هذا جسم ممتاز او البوستايز بتاعك او ارض طور الصفر هو احصل اللي من باولي. سيدي اللي شيف سمعت ازر برابس. سيدي ارجو برزيزة. خراص? يعني من ده ومن ده يتبقى احنا عزيزة. من ما الورجن تكسيسة. كده لكده? نوت كميولاتي. يعني معروفها. خراص? وازالي اتن بياميش ايه? ايه? الورجن تكسيسة. عيب وخطيب وعنده يجري واشي. ك ان طبعا هيقول فاتحه الناس مش ستين سيب يعني عاوزين نروح على واحد خاطر على صفحه ناجح سيبلك في الشركه ايه عاوزين نروح في الساعات ساعه خلاص ليه يا اولاد او دلوقتي نخش كده اوعوا بقى عليه عباره عن من السوائل الطيبه 12 لغرام من ال تي جي اس 22.5 لغرام من السور. لازم تديك ماشي الماده العمليه وايت حاجه زي هذا المانشر يا واد يتكلم لا يحتوي على بريزيبك. ولا يحتوي على ستاك بعد الفتح ب 6 ل 8 ساعات ممكن يزود البكتيريا دي ال ال ال الكولونيشن بتاع المكان الهواء وبالتالي بيزود البكتيريا اللي موجوده في المكان الهواء في جرح الساق ولذلك بعد ما يتفتح ب 6 ل ساعات بيسكر بس ايه اسكار وصلت ويس اللي هو عبارة عن بروفول مع ثلاث حجاب كي بيس سي وصويب الوية ويس سوين بيس رول مانا اه انت ماشي مية دي باعة خريبا لاسي انت تقيم تمام؟ لو كان اول في تخدام انت رماش مع الصفات فارياناين تبسك؟ تبسك؟ لو تحين بغا الوليد يمتص من أماك وما بريد أن تبت الدعوة تدبع عالم فهو تبسكوات المرسوليات وغانا كيف؟ لا يعمليش سطف <مع> <trousers> لكن دو رابط البرومايت والقصر بوز يقتصر السفقاته في المسط ويكسر بسرعة تمام؟ وبالتالي احباد درعة عالية وهيخش ماشي رابط؟ ماشي رابط؟ ماشي رابط؟ السلطبات اللي يفتد شاكي السلطب ده شاكي مالوغين شاكي مالوغين وقاير قافة للجلس ماشي؟ تبقى الظهر أهم المعارض ما يجدش الوضع في تكتير سبس اسم اسم هم تاسس هم تاسس تمام؟ ايسا تاسسس يعني تريكم بليد للجلس يعني ايه تريكم بليد يعني انا بيش تريم ما بيش شبك ما بيش عالتنس حوات أول مخصوب والله بتاك مستر يا سيشه قليل شويه انت قولنا طب صح انا فاهم انت بتقول ايه بس انا ايه ايه ده لغينه هو انا قلت لك لما تيجي دي تبقى بص طعمه مره انك لو حلت سايت ستولي ممكن يحصل ديزاين بس ده انما لو حلت بجرعه صفق اللي كانت دوز بتاعه سيفت افكت يهدي الحيوان ما يعملوش زيادهشن ولذلك اديه بطي جامد عشان السبب ده هيديهولك شبته حق وفي الوقت انك لو حلت جامد هو それ okay. that? in moški, ki داخله في السديمه او في دي ماشي واحده ولذلك ما يوقفش الصوت الوحده اللي هو مش ما يوقفش الانرجيزيشن اكتريه وكمان الزو اورجانيزيشن دي اسمها ايه ولذلك السدومه الحاجات ديت عشان اقلل ضغطه واستفيد بالمساحه اللي اللي هو ايه اصلا اللي بيجينا احنا هو ده اساس إنت افضل انتاج ومعرفه خلاص نسيت كل واحد يذاكر اعوض بيها نص دقيقه ده ده ده ده دلوقتي يا ريت ماشي رصيعه واحد تاني <تصفيق> اخر حاجه عشان خلاص 55 وانا فاضل ده شاب قالك يا مرات الحنبل بقى انت حاجه شويه شفو عامل يعني نقول صفه عشان شفو عامل اولاد في شكل يعني انت في الصوره شايفه بس ايه عباره عن الصاله دي ده الرياكشن سنتر سيستم بيتميز بوجود انزيم الجسم فور ماستر كاسيشن او بنسميه ماستر تيجي او كاتالكس او خلاص مع خلاص يبقى فرعم ديشن السنتر مال او شريط الجينات الاساسيه يتميز من الانجيس المنتازف سنينة حوالي ثم فور muscle relaxation او in-addictal muscle relaxation او catalypsy or muscle gym عمضينا انواع زميل الطيب جميل النمك تعمل عيو قوي ده عمونتا يمكن صدمه وما من عم اه التمثيل الثاني اول التمثيل ها ايه ده ايه تعريفه جوه في في وسط جيني تمام في انانتيسكا بسم الله بيكت طاقية لحاجة داخلها اه بس كنا ونقوم بيكت كم دا الوحيد اللي بزوء طاق الداخل عدنا بطريقة وبيع مشتاك داخل عمج الاندرشن بيوه بيكتاك داخل الداخل خلاص؟ تركيزي كالدين كالدوس بشتاميه سيمطة ومسكينيه السيمطساتيك سيستيك ميزاك نيه بيكت Increase the za maso, ki je zelo pomembna, استاذ طالب ده هو ده هو ده ده ده ده ده ده معالس جديد وخلاص? ولزالك الركابر بتاع الكتابين الكلاب او عشر من الوقت. معشان هزي السبب. الجنوب اغزيكاو عالي بتقطر. خمسين من بيكس من من ايه? من الكلاب. ولزالك الركابر بتاع الكتابين بتقطر احسن من الكلاب. خلاص? الدكس دي بتاع ايه ستور اند ان هو في فرصه لحامه في فراصا كويس جدا في الحيوانات الثدييه تمام في القطط والكلاب والمنتجات دي والتعبين وفي النمو insan, في الصور كويس انت تشوف كده طيب دي بقى قلنا نروح كتبك كل حاجه كده الطريقه الوحيده بنخد بريشر قوم كمل او حسب من اللي انا راضيها دي مش بسرعه انت فاتر كده هنا كلنا عارفين يعني على كام نظام بس يعني على كام فيصل فعمل كده في 2000 ده كده في <تصفيق> مش هتبقى مش على كده تكرروا 1 10% 1.5% واحده كده ماشي 10% كده نقدر نتكلم جرام اه 10% 100 جرام ايه 10% جرام 100 جرام يبقى دي كام 10 جرام 10 في كملها دكتورايت بيعمل ووت سكور سيكوال ايليستيشين حساب الاعمال ما فيش ايه بيحكي انما في ممكن بعد ما يفوق يعمل سكور ايليستيشين ويقول لك ده احنا في كذا وذا او ديليريا واحد خضع وحده دخلت ثاني من العمليه طول يا محمد وريحته واماس الشكل هون بطاقه واحد قدام الفنادق بصا اقول لك باي في كلمه او <تصفيق> اص صايد بيشال انزريز والصايد بتاخد استراتجيك اي او اي يا كريم ورحمه ربنا ان ان ايه ار بي اي يعني ايه يعني بيقدر يرجع الصايد بتاعها لا ما بيدعش ودور كمان الصايدر تخش على الجو وتموت قوم ده كان اللي بيسميه وقت ده ممكن ما يرجع له عرض طيب يوم ده مش بيجي في ايه كومبينيشن مع فاكتور اه كده مشكلتك دي ثانويه في فصل الجيني تمام فريزنت تعمل له كومبينيشن بحاجه فصل الرياكشن ده اساسي ازاي كتير اللي دي صايره زي زي كينزو ناقص ذا قلت لك كويس ايه الروبايت بيزود الانزيم بس ممكن صرا لك ايه ده الصبايت ده خالص ماشي مش كده ممكن فاهم او ليه ال فور البريمنت ديتش قال لك لو حمل جرعه 25 مجم كل كام مره في الاسبوع تلاتة زمائة. ما يعملش برويه اهوشك. والي بلدك لو عنده ايه? تمام? ما يعملش اي امتمان في اللي اصبحت جيدة. بس. يقولك ما بميش كتاب ازاي? او انت عامت المهضة فرعة في الفان و بعد اسوء عسي خطاره وا وا وا وا ما بميش تقول لبس. يعني انه ده في المسر اللي يقرد انصنك مر وقته. يعني قرع انصنك سيكون قدهم مي يسبو عدار باع. وكان قرع زب ويأخزم. وخصوصا بيأخل بطر ونشرش رب. بيأخل بطر ونشرش رب. كشي. بعد دكت بصوا كده ان التايد وبت كانت متصلش الشكل دي بقى ان شاء الله اه هنا قدمنا عيوبه ان الماي ريمينت كومنت خلاص ولازال اي نقطه بتاك تميزه ولا حتى عين مفتوحه لو بصيت لك الارض خلاص بنعمل ايه الحاجه صغيره قطره صناعيه عاوزيه تنقره من عينين وتحطه عادين على عين او في حاجه اسمها نمور اصطناعي تحط لك شويه عشان ايه توقف فايل او باد ايه الدراينز بتاع الكبد اللي هو نير يا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 اشترك لده اصابة اللي اقول اشترك لك ده من ايه? كده من ايه? كده كده انت ركر بيه. تمام? يعني لو في مشكلة وهتشار في العيد انه من اهم المساياة انت العيد لمن لكن مش عارفه فين الصندوق يعني بقى بعتت كوفوله ومش فاهم حاجه خالص ففاطم طلبه اللي قاعده بتاع قدام لكن بيزود الانت اكبر شويه فالانت ده مش شاك قرد... العلبة... الاضحة... في الصندوق اللي هو الصغنن بيصل لشيء مركبتش كل طيب بقى في كده الحاجات يعني اوراق اللي بعديها ايه استاذ ده في السياله او داصل... كلمة وخلصوا اللي هاو كانت تقول روبي. كلمة واسقوا الله والله ومن يشعر دونك يا روية على المطرة. تمام? في وقتها. يتجيب كالتلاسيكات. كلمة ترددها. كلمة حين قولة سيشعر وعاك بلايينة. كلمة